إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوهم أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِ الأررضِ فَأَخَذَهُم اللَّهُ بِذُنوا بِهِم وَمَا كانََ لَهُم مِنَ اللَّهِ يواقَ من ذَلِكَ بِأَهُم كَانَ التَّأتيهِم رُسُلُهُ بِالْبَينَاتِ فَكَفَروا فَأَخَدَهُم اللهَّ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 دِن قُرْقَتُلُ ابْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُونَ سَائِرٌ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ